مسابقة إسلامية هذه مسابقة عن العالم الإسلامي هيا نحلها معاً سؤال لك وسؤال لي حسن السؤال الأول عن عدد المسلمين في العالم أكثر من مليار مسلم السؤال الثاني عن عدد الدول الإسلامية في العالم أربع وخمسون دولة إسلامية السؤال الثالث القارة التي فيها أكثر عدد من المسلمين قارة آسيا القارة التي فيها أكبر عدد من الدول الإسلامية قارة إفريقيا أكثر الدول الإسلامية سكانا اندونيسيا أكبر الدول الإسلامية مساحة السودان أقل الدول الإسلامية سكانا وأصغرها مساحة جزر المالديف السؤال الأخير البلد الإسلامي الذي يحتله اليهود فلسطين أنقذه الله منهم إن شاء الله يا لها من مسابقة سهلة